قولا رحمه الله تعالى باب الإجارة يقول المصنف رحمه الله باب الإجارة الإجارة مأخوذة من الأجر وأصل أجل العظم وقد يطلق على المحسوسات وقد يطلق على المعنويات وقوله رحمه الله باب الإجارة الإجارة في السلاح الشريعة عقد, عقد معاوضة على منفعة المعلومة المباحث بعض معلومة الإجارة عقد معاوضة العقد والإجاب والقبول والإجاب قول صاحب البيت أو صاحب السيارة أو صاحب الأرض أجرتك والقبول قولك قبلت ربيت استأجرت إلى آخره قولهم رحم الله أن إجارة عقد معاوضة المعاوضة مفاعلة من العوض والمفاعلة في الموجود شخصين فأشرف فكل عقد إجارة لا بد فيه من طرفين مؤجد ومستأجد والمعاوضة تقع بين المؤجد ومستأجد وهذه المعاوضة من العوض لأن في الإجارة لو قال له أذرتك عمارتي بمئة ألف شهران فإننا نجعل المئة الأنف وهي الجوة والأجر لقاء السكنة وشهاد فصار هناك نوع من التقابل ونوع من المعاوضة وقال بعض العلماء إنها معاوضة من هذا الوجه فالأجرس لقاء العمل ولقاء المنفعة كما تيأتي إن شاء الله في ديانة أنواع الإجارة عقد معاوضة على منفعة فخرج المنفعة بالمضرب والمنافع في الاجاره تشمل منفعه السكن مثل أن تؤجر العقاره وتؤجر فللا او الشقه او الغرفه الفندق او نحل. هذا هذه منفعه السكن منفعه الركود هي السيارات والقطارات والطائرات والداخرات منفعه العمل في البناء فتقوله ابن لي ارضاً ابن لي حائطاً ابن لي بيت ابن لي عماره يعني منفعه البناء الحدادة النجارة الحدادة كلها منافق فالإدارة أقض على المنفق فخرج البيع فالبيع تآغف على الذات فأنت مثلا إذا جيت إلى شخص وقلت له أريد منك هذه السيارة أريد أن أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف قال قبل خذ هذه عشرة آلاف وتم البيع يتم على ذات السيارة وعين السيارة فتمك ذات السيارة وتمك منفعة السيارة من ركوبه وغير ذلك من مصالحه لكن في الإجارة لا في الإجارة تقول له أريد أن أصل إلى الحرام أو أريد أن أصل إلى الزيت أو أريد أن أصل إلى المحل الفلان فاستأدرت السيارة فملكت فقط الركوب فيها وهذه منفعة ركوبه وقد يعطيك السيارة باليوم ويقول لك قدها واركت فيها وقدها بالمعروف يوما او شهرا او اسبوعا او بالكيلو مترات تخذها وانتزع بها ركوبا 100 كيلو متر او الهم الى اخر هذه المنفعة ركوب كذلك ايضا تكون المنفع المنفعات طالوا عقد معاوضة على منفعة خرجت المضر فلا تجيب الاجارة على ما فيه ضر فلو اجره من أجل أن يقلع سن من أسنانه لا يكتاز إلى إن هذا ضرر بالجسد لو أجره على أن يفعل به فعلا في جسده فيه مضرر أو على أن يخطيه بواء فيه ضرر أو على أن يعمل به عملية جراحية إيان خاطرة والغالب هلاكه فإذن لا تكون إجارة شرقية لأن الإجارة الشرقية على النفع لا على الضرر فعقد معاوضة على منفع قولهم على منفعة خرج الذي لا منفعة فيه ولذلك نجد في بعض العلماء يقول على منفعة مقصودة لأن المنافع قد تقصد وقد تقصد مثلا من شخص يقول أنا أريد أن أفتح نحن وأجل فيه التفاح للشم كما ذكر الفقهاء يقولون أن يؤجر التفاح للشم لا يصحا لأن الشم للتفاح لا يوجد منفعة مقصودة لا يوجد مثال حاق يأتي ويرجع لا يوجد شم التفاح قالوا هذه المنفعة غير مقصودة بعض العلماء يقول يدخل في هذا أن نؤجره من الأجل أن يستظل بالشجرة لأن الاستظلال بالشجرة منفعة غير مقصودة عندها وإن كان الصخيخ أنه يجوز أن يستأجر للظل وقال بعض العلماء أن منفعة غير مقصودة منها أن ينظر في الكتاب فقط فقط أن ينظر ينظر يعني في شكل كتاب وجرم الكتاب لكن الصخيخ أنه إذا اجتمل النظر على منفع نعمة وإذا اجتمل على منفعة دينية كالاتعاف والاعتبار ونحن ذلك نعم أنه إذا كاننا في منفعة هنا لا يجوز ومن هنا لو أنه كان الكتاب قديما جدا وهو من التراب وعراب قال له ورد نطل على الكتاب قال أعطيك الساعة أو تدخل تطلع في المرسلة هذه القديمة الساعة بمئة قال يجوز لأنها منفعة مقصودة والاتعاف والاعتبار مقصود فإن كان لغير مرفع ولا مطلح لن يجوز. كذلك أيضا تشدد بعض العلماء في إجارة الشديد للجينة كأن مثلا تريد أن تذهب المرأة إلى فرح وزرادها فتأخذ مثلا شديد انقلاجا تتذينا بها فهذه المنفعة فحيح أنها منفعة مظهر لكنها ما هي مقصودة ليس لها منفعة حقيقية تترطب عليها منفعة ومن هنا مثلا لو أنه استأجر من أجل أن ينفخ الهواء أي شيء أو ينظر إلى شيء لا مصرح في المظافي مثلما يقع في ألعاب الأطفال التي لا منفعت فيها قالوا لا تكون إجارة على السنة إذن يشترك إجارة أن تكون على منفعة فخرج الذي لا منفعت فيه وخرج الذي فيه ضرر منفعة معلومة فخرجت المنفعة المجهولة وسنضيح إن شاء الله من الشرط صحف الإجارة أن تكون منفعة معلومة كأن يقول له مثلا منفعة المجهولة يقول لو أجرتك بيتي أو أجرتك في الشقة بعشرة آلاف ولكن متى ما أخرجت تخرج مما ندل هذه المنفع كم مدتها ومدتها مجهولة وبعد ما أخذ من العشرة آلاف وبعد أسبوع وأسبوع قال أخرج قال يا أخي أنا أعطيتك العشرة آلاف فأنا أظن أن تبقيه سنة أبقيه شهرا فأمجئتني في ما كنت أظن أن تبقيه أسبوع فإذا يقع الشحناء والبغضاء قد بينا علة لالك في كتاب البيئ إنما بينا اشتراق العلم في السم والمعنى كذلك ينبغي أن تكون منفعا مباح فقالوا على منفعة معلومة المباح فلو استعدروا على منفعة محرمة كالغناء المحرم ما لو كان غناء مباحا كضرب الدفج للعرش للفاعل الأفراح ويكون ضربا ما محضور فيه ولا محرم فيه من أقوال الخنى ونحنه وأجرى مثلا بالساءة أو أجر المرأة الليلة كاملة أو بساعة فإن هذا لبأت لأن ضرب الدفوف مقصود شرعا ونصف العلماء على أنه أجمع على جواز الإجارة على منفع المنفع الشرع فكيف إذا كانت المنفع أو ضرب الدفوف مقصودة من شرعا كما قالت صلى الله عليه وسلم أعلم المنفع ورده عليه بالدفوف وإذا كانت على منفع محرمة مثل الاستئجار على المياه والعياذ بالله على المياه واستئجار القراء في الثلاثة في الأيام ليقرأوا على روح النجل واستئجار الساحل والكاهن للعرار واستئجار للزمى وإن الله ومحرمات هذا محرم ولذلك اللهم نبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وحزوان الكاهن ومهر البغي في الشرط في الإجارة أن تكون على حيء المباح لا على حيء المحرم هذا بليفة لحقيقة الإجارة الشرعية عقد الإجارة يعتبر من أهم العقود وطالب العلم إذا أقصنا هذا الباب فإنه ينتجع لمشي وينفع الناس فقل لا أن يمر على الإنسان الزمان إلا وهو مؤجر أو مستأجر أو مسؤول على الإجارة ولذلك الإقام هذا الباب مهم جدا وهو من الأبواب التي تعم بها البلوى في البيت ولذلك تجد الناس كثير مننا تأقول عن هذا النور من العقود وهو عقل الإجارة وشرع الله هذا العقد بدليل الكتاب والسنة والإجمال أما دليل جواد الإجارة من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم وعجو الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أحل إجارة المرضعة وأمر بإعطائها أجرها فدل على رسولية الإجارة وكذلك قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه بشعي عليه السلام على عصر حق والعلماء في تفسير الآية إني أريد أن أمسحك إحدى النتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتفلت أشرب من عندك الآية وقد صرف في قوله على أن تأجرني ثمانية حجج فقال طائفة من العلماء أي تأجرني أي تعمل عندي ثمانية سنوات وأذودك إحدى النتي فبناء على ذلك استأجرهم من أجل أن يعمل في رأي الظلم على الصحيح ثمانية سنوات وإن أتمها عشر فمعين وهذا القول هو الصحيح فتكون ثمانية حجة جمع شجة أو حجة والشجة والحجة وصفت بذلك لأن العرب تطلق على العام الكامل شجة لأن الحج لا يتكبر في السنة أكثر من مرة واحدة فيقولون شجة ويقولون حجة فقوله ثمانية حجة في ثمانية سنوات والوجهة الثانية في الآية على أن تأجرني ثمانية حجة أي الحج وقصد بذلك الحج بذيث الله الحرام وهو قول مرجوح لتسجيل الآية الكريمة وقالوا من هذا يدل تدل الآية على جواز الإجارة عن الحج ولكنهم قول مرجوح كما حساو الإمام النوربي رحمه الله في حاوي وغيره هذا بالنسبة لقوله تعالى بحكاية عن شعيف عليه السلام في قصتي مع موسى ولذلك استأذر موسى نفسه من شعيف وأتم عشر فيه قال بعض العلماء إذا سئلت أي الأجمين قضى فقل أكبرهما وإذا قلت أيهما نكح فقل أكبرهما فتزوج عشر المنتين وأتم أوفى الأجمين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا شأن السلام يعني أتنها عشر سنوات ونكب عنده عشر سنين وأما بالنسبة لكه هناك نكح أفضل جنته وأما بالنسبة للآية الثانية فقوله سلسانه الآية الثالثة قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام مخاطب الخضر حينما رفع الجدار قال لو شئت لتخذت عليه أجرا وفي قراءة لتخذت عليه أجرا فقوله إذا اتخذت عليه أجراً لأنك خينما رفعت الجدار كان بالإمكان أن تطالب أهل القرية أن يغرم لك أجرد رفع الجدار. فدل على نشروعية الإجارة ومن مجموع هذه الأجلة من الكتاب قال العلماء إن الإجارة ثابتة بدل الكتاب وأما دليل السنة فهناك أحاديث قولية وأحاديث سعرية أما الأحاديث القولية فما ثبت من صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقط خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا ثم أكل فنم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يوفيه أجرا نشاء الله سلامه سوى العازية وهو في الدلالة في قول ورجل استأجر أجيرا يعني عاملة فاستوفى منه يعني أخذ العمل كامل ولم يوفيه أجرة يعني حتى ولو أنقصه شيئا بسيطا من أجرته فإن الله أخذ حنويا من القيام يعني ليس في الطبيعة أن يمنعه من الأجرة فإذا ننعى من الأجرة فنسأل الله سلام لكن ولم يوفيه حتى لو أنقصه شيئا من أجرته فإنه في هذا الوعيد ووجه الدمانة في قول استأذر أذيرا فدل على دراج الإجارة ومشروعيتها وأما الدليل الثاني فهو حديث اختلف بالعلماء في سندي حتى بعض العلماء إسمادة أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه وهذا يدل على حذر الشقوق الأجراء أنه ينضغي الوفاء لهم وفيه دليل على نشرية الإجارة. أما السنة فعليا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر وفعل الإجارة ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من نبي إلا ورع الغنم قال ولا حتى انت يا رسول الله قال نعم كنت ارعى الغنم انا قراريطا لاهل ابي مكه قراريط وهذا الحديث صحيح ومثبت عنه عليه الصلاه والسلام وبه كنت ارعى الغنم على قراريط ورعي منته ولذلك يجوز ان تؤجر عاملا اجر ان يرعى ابن يرعى الغنم يرعى البقر تقوم عليها وعلى مرقانيث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ارى الغنم على قراريث لا اهل مكه في قولي على قراريث فقيل إن قراريث موضع بمكه كان يرعى فيه وضع وهذا قضي ضهيرت حضيره من الله وافهم في هذا ان القراريث لا تطلق الا لا تطلق على الحبه واستعظم ان تكون عند الذهب والدماميت فقال الغالب ان على قراريث اي موضع بمكه وضعف هذا القول ونام الناحة من حجر رحمه الله إلى أن الأربح والأطلاء وهو أنه على طراريق من دنانيره ولكن لم يرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني الفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبث عنه في الحديث الصحيح عن المؤمنين عائشة أنه لما عراد الهجرة من مكة إلى النبي استعجر رجل من بني الديل هابي خديثا وهذا الرجل يقال له عبد الله ابن أريحة وكان من الأذن هذا الرجل استعجره من مستنم وكان على دين كفار تريش فاستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من أدن أن يدلهم عن الطرق التي لا يسلكها الناس فسلط للنبي صلى الله عليه وسلم نسركا حدرا ووجه الدلال من هذا الحديث أنه استأجر وعايشة رضي الله عنه تقول استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً لندن الدين يقال له عبدالله المعريق وواعداه غار طول بعد ثلاث ليال ودفع إليه راحلتيهما فوجه الثلالة أنه تؤدر ومن صلى الله دفع المال وهذا بعد الوحي فدل على مشروعية الإجارة وجوادها وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الإجارة ولكن خالف في ذلك الأصم وابن الغليا وهما مخذجان بالإجناع قبلهما كما قال الأئمة وشدد بعض العلماء في خلاف هذين العالمين لمشروعية الإجارة حتى يعني قال بعضهم مقارس صعب في كل مئنان بكر العربي ولم يخالف في شرعها إلا الأصم فكان عن دليلها أصم مرادل بذلك أنه مربك سنم والأحاديث الصحيحة وكان العلماء يشدون على من يرد الأذلة الواضحة القوية فيحلم ما أحل الله عز وجل فقال كان عن شرعها أصن لأنه تصامب وليس المراد من هذا إنما هي كلمات يقصد منها الغلمان يتحققها في قولنا من المؤمنين أقرأ حلقة أحادثة معين ليس المقصود حقيقة الشسم وإنما المراد تنبيه ظلاب العلم على أنه لا يقضى الكون أحد كائم من كان إذا أبطاد من الكتاب والسنة وذلك قال لجمع وأحلق أبو حولي في هذه المثلة خسمة المثلة بديحة المشهر. المشهورة كل هذا من ذات التشبيه والتشني على المخالفة السنم والأدلة الواضح ويأتي بالشزودات المخالفة لمذهب الصحابة والتابعين والآئمة فالأصمد العلي رحمه كان قبلهما إجمع الصحابة والآئمة والسنم والآثار في ذلك واضحة إضافة إلى دليل الكتاب فمع هذا كله شدد العلماء رحمه الله في الخلافين وشرع الله عز وجل الإدارة وهذا النوع من العقود فيه رحمة الناس وتنسير عن العباد فأنت إذا احتجت إلى مأوى والسكن قد لا تستطيع في الشريف فخفض الله عز وجل بأن تستأجره مدة بقائك وقد تنزل في المدينة والقرية والمكان وعن فلا تريد البقاء للأبد وإنما تريد أيامنا وربما تريد الساعات فحينئذ خفف الله عز وجل ويسر على العباد بشرعية الإجارة فتقضى به المصالح وتتحفل بها المناطق وتندرئ بها المفاسد فأنت لو كانت عندك مدرأة لا تستطيع حراستها أو عندك إذن لا تستطيع رأيها فالتأجد سينتفع الأجيب وتنتفع أنت سيتحقق بذلك, بذلك المصارف لعموم المسلمين ففيها إلخ بالناس أفرادا وجماعات قال رحمه الله باب الإيجارة أي في هذا الموضع فأذكر رأس جلة من الأحيان والمسائل المتعلقة بعقل الإيجارة ومناسبة هذا الباب لما قبله أننا نزارع نعمل من الإجارة ولما شرغ رحمه الله من الإجارة الخاصة شرعته الإجارة العامة وهذا من باب التدرج بالأدنى إلى الأعلى وهذا نسلح من العلناء رحمه الله أنهم رضنا يذكرون الخاص قبل العام حتى يتمكن الإنسان من معرفة الأحكام العامة لعقود الإجارة سابقهم الله فضيلة الشيخ القوله تعالى إحدى ابنتي هاتين لم يخفص أي واحدة منهما هل عقد الإجارة في هذا أصابق الله؟ كلتا البنتين معروفين موسى عليه السلام يعني البنتان معروفتان لموسى عليه السلام خرجوا معهما ورجع مع النار قال أني أريد أن أمكحك إحدى هاتين يعني تخير منهما ما هذا وجه لبعض البنان أنه خيره بين الاثنين المعلومين وبناء على ذلك يقول إن العقدة إذا قال له إذا أنك حتى هاتين وهو يختار نشاء منه فاختار صوراهنا لمن نصفك لا يبعد أن يقول له قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عزوان علي الله على من أخبه فيه وفير. فلما يعني سكت الآية وجاءت للمقصود وقال فلما قضى ممسى الأجل في صورة الشعراء وضينا الله سبحانه وتعالى أنه قضى الأجل وشار بأهل جل على أن الأمر ربثوث فيه لأن العقل لأن العقد لما جاء مجبلا فهنا أن الأمور مرتبون ومعلومة ولا سكن من خير بين أصطغيره الكبيره اختار الأفضل اختار الأفضل لحظي نفسي لأنه يريد إعفاذ فردي عن الحرام هذا شأن كل إنسان يريد أن وشعر كل إنسان عاقب يبحث عن شيء الذي يتحقق به مقصود الشرع على ثم لجوهات مدينة فليس بالآية أنه بقي على الإبهار إلى ما بعد ثماني سنوات ليس بالآية حالا الذي بعد ثماني سنوات بدت ميكاة بانتهاء يعني في نقوع فإذا نحن نقول للآية لا يمكن اشتدنا بها على الجهالة ولذلك قال الإلماء إذا قال ازددك إحدى بناتك بعشرة آلاف قال قدر حن يطشت لأن شرق صحة المتاح عين الزوجين وبينا هذا بذل المتاح فجهان على ذلك إنا أن تقول مجهول صاع يقول إلى العلم مجهول يقول إلى العلم فهو قال أريد أن أمتحك إحدى ابنتين كان هو يقول اختر إحدى ابنتين بثمان شجج وأجد وجهها اختار إحدى تمام الآية لأن القرآن دائما يذنب لأن القرآن لم يأتي بالقصص وهذا من أروع ما يكون حتى أنه جهاب ذات ما في القصص لمن يعدى في كتابه وفن القصص الذي يسمى في فن القصص كثير منهم بأخذ من كتابه والسلم منتج انتجاه من قلوم المسلمين لكتابه والسلم وهذا يعرف كل أحد حتى أنك لو جئت لمنهج من القرآن في ذكر القصص وذكر دعائم القصص وأحداث المهمة بالقصص والتركيز عن المقصود من القصة وإغفال الجوانب التي لا علاقة لها بجوهر الموضوع تجد أصرافي أتم من صور وعجمن حلل وأبهاها وأتنها لأنه تنزيل من الحكيم سبحانه وتعالى الله عز وجل بينا المقصود فلا يصحي الاستجلال بالآله إلا الأمر الثاني نقول افرض أنها نشوي له قبلنا شرع قبلنا. ما نبيد شرعنا في خلافه فنقول هذا شرع قبلنا ولكن شرعنا لا بد فيه من التعين والإجماع على أنه لا بد من التعين الزوجين والله أسابقنا الله فضيلة الشيخ هل هناك خلاف في تأجير دور مكة وما معنى حديث وهل ترك لنا عقيل من رباء؟ أسابقكم الله هذه المسألة صفها بالسنة السنة الصحيحة والثابتة على جواز بيع دور مكة وإجارتها النقص فيها واضح ما في إشكال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباء وعاوذ عمر رضي الله عنه أهل مكة حينما هدم بيوتهم في توسعة المسجد فأمروا الثلاثاء وظاهروا السنة على مشروعية بيعها وإجارتها وهذا هو الذي عليه الأمن والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيء ما حكم أكل كمر الذي يكون على الطرقات ولا يعرف, ولا يعرف صاحبه أسابكم الله الثالث في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على كمر وقال عن الصلاة والسلام لولا أني أخاظه أن تكون من تمس فضقت لا أكلتها ورخص عليه الصلاة والسلام في نسل هذا وهو الذي يسمى باللقطة اليسيرة التي لا تتبعها هنة صاحبها ما كان من الحبات ونحميها من, من الأطعمة اليسيرة التي تصدق من أصحابها ويريب على الظن أن الصاحبة لا تتبعها هنة فإنه يجوز أن يأكلها الإنسان ما لم يكن من من تحضر عليه الصدقة فإنه يتبكها تورعاً إذا وجدت في شباب الصدقة صلى الله عليه وسلم أسابكم الله فضيلة الشيخ هل فضلت في فضل رجل بشيء من الطاعات حسابكم الله شهر رجل من الأشهر الحرم وهو الذي يسمى برجل مضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم في فضته في حجة الوداع دين أن عدة الشهور عند الله اثناء أشهر شهرا منها أربعة الحرم قال عليه السراط السلام في الحديث الصحيح ثلاث فرد وواحد فرد فأما السرد هي الثلاث التي تأتي في بعضها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم قال صلى الله عليه وسلم ورجبوا مضر ورجبوا مضر لأن مضر كانت تعد هذا الشهر وتراعي حرمته من دون سائر العرب فكان يقولون رجب مضر وهذا الشهر شرم شرم والأشهر الشرب معلوم أن الإجماع من العقد على تعظيمها من حيث الأصل باستنادي ما حرم الله عز وجل قوله تعالى ثلاثا منه وقال بعد الظلماء أن الضمير عائد إلى الأشهر كلها لأظم المفسرين يرى هذا وبناء على ذلك فإن تعظيم هذا الشهر وتخصيصه بعبادة معينة أو تخصيصه بدكر معين أو تخصيص جمعي أو تخصيص لياليه أو أيامه كل ذلك مما لا أصل له لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتخصيص أول جمعة من جمع رجب للصلاة الرضاق من البجعة والحجب وقد نطف على ذلك الأعيمة والعلماء رحمه الله ودورين الإسلام على أن هذا من الحجب الذي أحدث في الإسلام مما لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة كذلك أيضا الدفع لرجب وهي العثيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيحين لا فرع ولا عثيرة ففسرت العثيرة بذبحة رجب نهى عنها عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا تخفيص ليالي الليالي المعينة ليلة 27 من الرجب وبالمناسبة لم يخبط دليل صحيح يدل على تعيين ليلة بسراء ليس هناك تعيين إنما حكى بعضا عن السير هذا 27 مراجع لكن التعيين بدليل موافق صحيح هذا تكلم عليه بعض العلماء رحمه الله وضيّنه أنه ليس هناك دليل على أن الإسراء والمعراج وقع في السابع والعشرين لكن يحكى بالسير والأخبار وبالسير والأخبار يحكى الأمر لا في الشريطة أن لا يكون وسيبة لإعتقاد وأن لا يكون دليعة لحكم فإذا كان كذلك إنه يرد ويضيّن أنه لا أصل له من الأدنة الصحيحة لهم بغي على طلاب العلم وعلى الأئمة والخطباء أن الناس وأن يضيّن لهم أن المغارات في هذا الشهر بتخصيص هذا الشهر بالعمر بتخصيص هذا الشهر بالذكر وبالدعاء وبالأجعية وبالعجقات في كل ذلك مما ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلم أن يعتقد ما بلت النصوص في كتاب الله, وسنة في صلى الله عليه وسلم على الاعتقاد على اعتقاده والعمل بذلك العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترحل الأمة باب خيره إلا دم عليه ولا دين رشد إلا هدى إليه فكون الإنسان يحدث في دين الله ما لا أصل له فإن هذا أمر محرم وأمر خطير فإن البدعة تتقود إلى ما هو أشنع وأفضع وشد خطرا منها فإن الرجل إذا كان لا يدالي في ديني يتقبل من كل من هدى وجد ويعتقد في دين الله عز وجل وليس له نص صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن منه أن تزل قدمه بعد تذوتها من صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يفتق الله عز وجل عما يعتقد في هذه الشهور اتقادا خاصا عما يخصها بذكر ولا بجلسات ولا بأذكار معينة ولا يعتقد في لياليها ولا في أيامها بل عليها أن يتدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصير كل خير في الابتداء الشر وكل الشر في الابتداء صلى الله عليه وسلم رب العاشقين يربطنا فنسك بالسنة وعن يعيبنا من الحدث والدعاء الله تعالى أصابقكم الله فضيلة الشيخ ما حكم من مات له ولد وله من العمل ثمانية أشهر ولم يعطى عنه وهل يعطى عنه بعد موته أصابقكم الله السنة للوالدان للوالدين, للوالدين. أن يعبقى عن الورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهوم بعقيقته فضح عنه ومن ثابعه فالسنة أن فضح في السابق فعلى المسلم أن يحند نعمة الله عليه ومنة الله وفضله لديه فكم من عقيم انهمنا أن يولد له فإذا أنعم الله عليك بالنعمة وأقض عينك بالولد فاشكر هذه النعمة بالعقيقة وقم بما أمرت الله عز وجل به ووضبت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهجوا ولذلك تسمى بعض العلماء بقول مرهون والرهن الحبس ومن هنا قالوا إنه ينبغي على الوالدي أن يحافظ على هذه الشعيرة وهذه السنة وأن لا يقصر فيها واختلف العلماء رحمه الله هل العقيقة شعيرة مخصوصة تفوت بثوات زنانها المحدد أم أنها شعيرة لازمة داقية إلى الأبد وتوجه بذلك أنه من العلماء من ألحقا بالأرشية فقال الأرشية إذا خرجت عن أيام التشريف فليست قال قالوا فالعقيقة إذا خرجت عن السابع والأيام المسمى فليست بعقيقة وإنما هي صدقة من الصدقات وقال بعض العلماء إنها لا تفوت بفواسط السابع ولا الواحد والعشرين ولا الأربعين وأنها تبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم طال مرهون حتى إن بعض أبن العلم رحمة الله عليه قالوا يشرع للولد إذا علم أن والديه من يعطى عنه من يعطى عن نفسه لأن النبي الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون قالوا فيشرع أن يفكرها نفسه والله تعالى أمين وعلى هذا القوم هم يشرع والذي تطنيع إليه النفس أنه يعطى عنه بعد ثمانية أشهر يعطى عنه ولا بأس بذلك إن شاء الله الله تعالى اذي مطرح ما نغادر خطوه فسبحان الله باذن الله شاء الله باذن الله ان شاء الله سبحكم الله فضيله الشيخ هل من الاعذال التي تبيث قطع الصلاه اذا هطل المطر بغزاره وكنا نصلي في العراء سبحكم الله إذا هطل المطر بغزاره ما لي من الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ان حديث الان بتردد خط اذا كان أصابت كسحابة الصيف فأبردت وانتعاشت خير كثير خير دين ودنيا كون الإنسان وهو واقع بين يديه ربي لا يشرع نهو أن يقفع في نزل هذا لكن إذا حصل الضرر بعض العلماء يرى الضرر الذي يوجي بالنفس إلى الهلاف أو مدى ما يحدث منه الصفق يعني يصرق في جسده أو يكون هناك مثلا خطر خير أو شعر خير من خير هذا ممكن إذا خاف على نفسه نعم وأما إذا لم يخف على نفسه فإنه يخفف الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفط على التجوز في الصلاة عند وجود الحاجب أما أن يفطع الصلاة فالصلاة أمرها عظيم وكان الرجل غضا ما رأى الأمر العظيم فلا يمكن أن يفطع الصلاة لك دينه وبين الله عز وجل أبدا ويصبر ويصابر وقصف السلف رحمة الله عليه في ذلك عجيبا فننضغي عن المسلم أن يعلم يعني أهمية هذه الشعيرة وأنه إذا دخل في فريضة من فرائض الله فليس له أن يتسبب في قطعها دون أن يكون هناك موجب شرعي للقطع والله تعالى أساس أم الله فضيلة الشيخ هل يهل مكث أن يكرر الأمر سابق الله من حيث القطع قطع الصلاة في طبعا كل الكلام الذي ذكرناه إذا لم لم يكن بوسعه أن يتحول أما لو كان بوسعه أن يتحول كرجل مصلي وبجواره مظلمة والمكان الذي يصلي فيه به مظلمة وأمكنه أن ينشي خطوات إلى المظلمة فيشرع له أن ينشي خطوات حتى يدعى عن نفسه ضرر هذا الماء أو ضرر مطر لا أسد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشى في صلاةه بدفع الضرر كما صحيح أنه عنه, عنه صلاةه والسلام أنه أتاه الشيطان بشهاد من نار وكان صحابة يصلون وراءه ففوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتكعك يعني يتأخر فذكعت على الصف الأول يعني تأخر وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كالموس كل شيء يقول أعود بالله منك العنف بلعنة الله صلى الله عليه وسلم ثم لما سلم قال يا رسول الله أنك تعلف كذا وكذا قال أنا إنهم قد أتاني الشيطان بشهاب من النار فذكر الحديث قالوا فدل هذا على جواز الحركة من أجل المطرحة وذلك لجزع الضرع النفر فإذا كان هناك ضرر يصلي تحت المطر وأراد أن يتحول فلا بأس بهذا ويجوز له أن يتحول والله أما قطع الضرع فكما ذكرنا أنه لا يستطع ومن أنسب ما ذكر بعض العلماء في مسألة المطر حديث ليلة القدر وقال ولقد أريت صبيحتها أني أسجد على الماء والطين فوقف المسجد يعني خر المسجد فسجد عليه الصلاة والسلام على الماء والطين ولم يجعل خرور المسجد وخرور الماء من النفس موجدا للاعتذار فدل على أن خرور الماء ونزول المطر ليس موجدا لقطع الصلاة وأن الأصل الحكم عليه إثنان الصلاة خاصة أن الله تعالى يقول ولا تبدلوا أعمالكم وقد قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولم تحصوا تحصوا وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فالصلاة عمل والله يقول ولا تبثلوا أعمالكم وبناء على ذلك لا يبثلها لقطعها والكسفين منها إلا من ضرورة ووجود أصل شرعي يقتضي له ويبيح له ذلك والله تعالى صديقة الشيخ القرساء هل يأهل مكة عبدالعمره سامح الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه لما بعد فالأفضل لأهل مكة أن يكثروا من الطوافق الزيت وهذا هو الأفضل ولذلك كان بعد السلف رحمه الله الشديد في عمله لخروج إلى التنعيم لأنهم يرون أن المقصود من العمر ضيارة الزيت وأنه ما دام بمكة ويمكنه أن يستغرق هذه الخطوات بدأ خروجه للتنعيم تكرار الخروج فالأفضل أن يجعل هذه الخطوات في الطوافل بيك لأن الاشتغال بالمقصد أفضل من الاشتغال بالوسيل وأما نحيث الجواز الذي يظهر جوازه هو قول طائف من أهل العلم رحمة الله عليه يمسك إلى جمهور الظلماء رحمه الله أنه يجوز لأهل مكة أن يعتمروا وذلك لأن عائشة رضي الله انا أفضلت وكانت لأهل مكة وأخذت حكم أهل مكة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأثمر من التلعيم فكانت في تقن أهل مكة ومع ذلك أحل لها أن تخرج إلى التلعيم وتأثمر والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ هل يورق الولد الذي تتفضل في وفاة والده بالخطأ أسابكم الله هذه نسلة خلافية بين العلماء لأن الإب له أسباب وله موارد فالإرث يكون بثلاثة أسفار واحد من ثلاثة أسفار النكاح والنسب والولاء فإذا كان هناك موجب من, من هذه الموجبات فإنه يلد الشخص ما لم يكن هناك ما يوجب حجبا وأما بالرسبة للمواهع فيملأ الشخص من المراث الرق والقتل ورده في العياده بالله ويمنع الشخص من الميراث وحده من علم من ثلاث قرن وقصم اختلاف ديني ففهم فليس تعلم الشك واليقين ارتب والقتل واختلاف الدين ان بالنسبه للقتل فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان القاتل لا يرب والمراد بذلك ان يقتل شخص مورثا فان يقتل الابن والده من هي بالله عندنا فإنه لا يرث منه ولو قتل أخ أخاه عمدا فإنه لا يرث منه لمن سيموت الأول المقصود ويكون أخوه شيئا بعد ذلك قالوا إن القاتل لا يرث لأنه لو فتح هذا الباب لطنع الناس في الإرث فأصلح يقتل قريبه وهو يعلم أن ورثته لا يقتلون وأنهم سيسامشون فيعدلون إلى البيه ويكون إرثه من البيه أكثر من الديا نفسها ارتهم من المقتول أكثر من الديا فشخصا وعيال بالله يقتل قريبه ويرث منه ثلاث مئة ألف وتكون دية القتل مئة ألف فحين إذا ربما تول الشيطان له أن يقتل قريبا مع علمها أن أبناء علمها الضرابة لا يقتلون فيتنازلون عن قتله ويصلون إلى الديا فيعطيهم مئة ويرثون مئتين فإن كان القتل قتل عن دي فوجها واحد لا يرث ونحن بجمال واختلف العلماء رحمه الله في قتل الخطأ وظاهر السنة في قوله القاتل العموم أنه يشمل قتل الخطأ وقتل العلم وهو أقوى من حيث دلالة العموم أنه تسبب في قتله قال ولذلك الأشهر فيه أنه لا يرد والله تعالى أثابكم الله قبيرة الشيء متى يكون التخصص في من فنون العلم وهذا استطاع الجمع بين فنون العلم أثابكم الله من أعظم الأسباب التي تعين على ضبط العلم بعد الإخلاص وطلب العلم على عيد العلماء الذين ورثوا العلم من الأئمة الذين اتفصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشرعي المبني على الفتادي والسلة أن يكون طالب العلم منحصرا فالانحصار يعين على الضبط وهذا هو هدي الثلاث صالح رحمة الله عليه فصحابه رضوان الله عليهم كانوا من الحثامين فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ابن عباس ان الحم بعد وفاته انحضر في زيد واختار زيدا من بين الصحابه فنادىناه هو لاذما باب الحصا كان انام على عتبته في شده القلق ويرام على عتبة بابه في شده الهجره والضهيره ولازمه ملازمه كان عظيما حتى عرف ابن عباس بن ولما بلغت وخاس الزيجر رضي الله عنه إلى أبي هريرة بكى أبو هريرة وقال لقدسنا الناس اليوم علما كثيرا ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منهم خلفا فكان الظلماء يعرفون ذلك حتى التابعين فيما تنظر في عائلة التابعين في ابن عباس مثلا لزمه أرسابه كسعيد بن جبيب وعطاء بن أبي رضاح ومجالي بن جبر وطاروس من كيسان فهؤلاء لزموا ابن عزاش وأخذوا عنه مع وجود غيرهم الصحابة لأن للحصار يجعلك تأخذ الشيء على أساسه معتبر شريقه أن لا يكون الذي تنحصر فيه خالف الدليل فأنت تعمل بقول هذا الآن بحجته ودليله إذا كنت تتفق بدينه وعلمه وضبطه وإفقانه فأخذ عن وتضبط هذا العالم بالدليل فإذا لقيت الله عز وجل أنت تعتقد المصلة والحكم تعتقدها بالدليل فإذا خالف هذا العالم الدليل سأذهب عنه فإن وجدت عنده جوابا مقنعا له وجهه من الأصول المعتمدة عند العناء فلا إشحال وإن لم عنده جواب فأنت تشذ العالم حبك للحق ينبغي أن يكون أحبا من حب ذلك العالم فالحق أحق أن يرتب فأحق أن يرضى وليس لأحد قوله مع قول كتابه مع قول الله عز وجبه وقول رسوله عليه الصلاة والسلام وبناء على هذا الانحصار العلم على ضبط العلم وهذا باوزرنا عمة السلف ابن عمر رضي الله عنه كان له شان بن عز الله بن عمر ابنه وكذلك نافع مولاه وغيره من أخذ عنه فإذا كان طانب العلم ينحصر ويأخذ العلم بضبط على يده العالم ويأخذ ما عنده ثم ينتقل إلى غير هذا الضبط وأكثر إثقاما ولذلك أخذ الإمام الشافعي عن الإنام مالك ثم انتقل وقرع على غيره بعد أن ضبط ما عند مالك ورجع عن أطوال وضقي على أطوال وظهر له الصور في أطوال قالها الإمام مالك وظهر له الصور في أطوال من يقول بها وهكذا كان إمام السن فالهدف أن يعرف الحق أما التشكد فهو يأخذ مثلاً شق يأخذ من فلان وفلان ويحضر الدرس الفلاني والدرس الآخر هذا العالم يرى أن المفهوم المخالفة فجة وهذا يرى أن المفهوم المخالفة ليس بفجة وهذا يرى نوع من أنواع المفهوم فجة وهذا لا يراه فجة فتارى من يعمل بهذا الدليل وتارى ما يعمله وفي العبادات ربما تكون المسألة في الداب الواحد يعمل فيها بأصلي متناقضا فالذي يقوله العلماء من الانخصار إيس المراد يتعصر إما يفهم البعض ويتعصر دقل العالم حتى في وجه الدليل لا إنما المراد بهم الضبط حتى تتعدد الله عز وجل بذليل واضح وبأصل دين وتلقى الله عز وجل الحجة على سبيل جرد عليه الأئمة ولذلك نجد العلماء وجهادة الأئمة كلهم أخذوا ذنب الانحفاء وما وجدنا عالم غالب إلا وله أصل فنجد له أصل يعتمده فنجد الفقراء ونجد المحددين ونجد أهل الظاهر فالظاهرية لهم أصولهم لهم أئمتهم وعلماءهم ونجتهدوهم كالإمام الحزم وغيره وإسم الله عليهم وكذلك نجل أهل الحديث من أئمتهم وعلمائهم لهم أصولهم كإسحاق المراهوري وغير من العلماء والأئمة ونجل أيضاً أئمة الأرض عن ما أحمد فشاغي ومالك والحديث رحمة الله عن الجميع كلهم كان لهم أصحاب وكلهم كان لهم أثباء وكلهم قرر وبينا وحكم وأستى وقضى لما استبان لهم دليل الكتاب والسنة على أصول رأى صحتها واعتمدها ونفح للأمة فيها فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه عن الإسلام المسلمين خير مجزا عالمنا عنه الله العظيم أن يعظم أجوره انتقل موازينه وأن يرزقنا حبهم إجراءنا وإكبارهم ونسألوا بعزتي وجلالي أن ينع قلوبنا من حبهم فيه وأن يجعل هذا الحب الشافي أن لا منائف عمال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم وبالمناسبة ووصج بحب العلماء من أمة السلب ومن سار على نهدهم أحب العلماء قرباً للناها أزول جد وإلى رأيت العالم الذي... الذي التزم في كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم محبته وأحبه لحبه لكتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نظرت إلى إنة السلف ودوامن العلم فعليك أن في هذا العلم طالباً للعلم معظماً بحرمة الله أزول جد فإياك أن تحتقره وإياك أن ترضى بلمزه وإتقاطه ونحبه ونشفه وحق من أقداره أليس هذا من خرق العلماء فإن من عرف العلم عرف فضل العلماء وإذا وجدت الرجل في كتابك أو في كلامك أو في دروسك حريصا على سلب العلماء وانتقاص العلماء ويبقى على أكتاف العلماء فعلم أنه ليس بعالم والله لا يعرف فضل العلماء إلا من علم لأنه لا يعرف فضل إلا أهله ومن اكتحل في عيناه السهر وقرأ في دوامين العلم ورأى بلاء الأئمة وتعد الأئمة وشدة نصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أدرك عظيم فضل الله على هذه الأمة لهؤلاء العلماء واعتقد أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه الأمة والله إذا قرأت ذلك العلم الناصع المبني على دليل كتابه السنة وفهم المصوص عرفت أن الله علمهم ولم يكونوا يعلمون وأن الله فهمهم وأن الله فتح عليهم الله أراد بهم الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بخير ونفطهه في الدين فكم المعضلات ومشكلات ومسائل ونوازل نزلت في طالب العلم لم يجد لها حلا إلا في كتب العلماء ولولا الله من هؤلاء العلماء ما استطعنا أن نبقى المنادر وما استطعنا أن نجد سبين الناس ولذلك لهؤلاء ينبغل نعتقد فضلا وإذا قرأت في كتاب العالم وهو يصلب زيدا وعم ويأتي إلى الفقه أو إلى الحديث أو إلى غيره من العلوم ويبقى على أكتاب من قبله فلا تغدري بأوهامه وهذا من أخطائه وهذه من أوهامه وهذا من كذا وهذا من كذا فليس هذا من أدب العلماء وننبه على هذا لأن هذا شاع وذات في بالأدنى هذه الأخيرة صلى الله عليه وسلم فهو العافية ما وجدنا قتب العلماء إلا على إجراء العلماء واطرأ في دواوين سجدهم يردون على من مخالفهم في المسائل الاجتهادية بكل أدب محترم يقولون ولا يجوج ذلك عندنا وعند أبي حنيفة يجوج بقوله تعالى كذا وكذا وجوابه أنه من ما قال من أوهانه ولا من أخطائه ولا تغترد به ولا تعول عليه السب والذنب لا يحب الله جاء رب السوء من القول إلا من ظلمه فهذا الثنب والانتقاط العلماء والحط من أقداره والجرعة عن انتقاطه هذا من دمن العلم ومن ذغل العلم وعلى أن طالد العلم أن يأخذ من طفا وأن يدعى ما كذر أن يجمي الثمار وأن يتلحطب في النار وأن يعلم علم اليقين أن من الوازد على خلف هذه الأمة أن يحفظ حظه للسلام وأنه لا خير فينا إذا أصبحنا مردي طلاب العلم على انتقاص الظنان وأصلح طالبا أن يمكن أن يعرف أنه طالب علم إلا بفلده العالم من فلان والإمام من فلان فنشى الله العظيم رضا العسكرين أن يدلقنا حظه وأن يجعل ذلك الحظ خالصا للوجه السريم موجبا لرضانه العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركاته